Allahümme affi radetkin bazan, aff ve günah Rahman rahim sen Rab'm, muhabbetimle şad Ve imandan ayrmağın asla başga. Yalçın ki hatta yurak hazda senin ismin, nasip aile gen bezgecema. Allahum affet etkin bezne, aff aile gen Rahman rahim o sen Muhammedin leşad aynakin kalbim ve imandan ayırmakin asla başka kılıç gelse hemki hatta yurakimiz de daim senin ismi asil aynakin bizge cemal طويل الشوق يبقى في اغترابي فقير في الحياة من الصحابي ومن يأمنك يا دنيا الدواهي المصاحب بالترابي وأعجب من مريدك وهو يداري لأنك في الوراء أم العجاب ولولا أن لي معنا جميلا لبعات المكتفيها بالذهاب طويل الشوق يبقى في اغتراب تقير في الحياة من الصحابي ومن يأمنك يا دنيا الدواهي تدوسين المصاحب بالتراب وأعجب من مريدك وهو يدري بأنك في الوراء أم العجابي يوت المكتفيها بالذهب رايت الله في ذا الكون ربًا جميع الكائنات له تحابي شواهد انه فرد جليل الكون ربا جميع الكائنات له تحابي شواهد أنه فرد جليل على رغم المجاهر بالكنابي تأمل قدرة الرحمن وانظر سيهدي ومند الطرف في كل النواحي سؤالك سوف يرجع بالجواب رويل الشوق يبقى في اغترابي ثقير في الحياة من الصحابي ومن يا منك يا دنيا الدواني تجور سين مصاحب بالتراب وان واجب من مريد كي وهو يده لانك في الوراء من لي معنى ve de o zulmüktifihâm